RUBE GE IZ QAYNA ILA MUSAL AMR WA MA KUNTUM MINASH SHAHIDIN WALAKINNA ANSHA NA QURUN FA FI الَّذِي مَدَّ يَدَهُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو أَن أن تصيبهم بِمَا بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا إرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أُتي موسى من قبل؟ قالوا سحرا يتظاهر، وقالوا إن بكل ذكّثر قل فأت بكتاب من علم. بالله هو أهدا منه ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى In Allah. İn Allah, la yehdi al